يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون